أََّإِ سَلُ إذَا مَدَتَ لهُ رَبّهُ فَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَأكُولُ رَبّ أَكْرَمًا وَأَمَّا إذَا مَدَتَ لاهُ فَقَدَر عَلَيِرِزقَهُ فَيَكُولُ رَبّ أَهَانًَا. كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا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 الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثق وثاقه أحدا يا أية أن نفس المطمئنة. إرجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي